صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفى صلاة سلام على المصطفى رسول إيمان بنور الصفات حبيب الإله أضواء الحياة وقلبي يرى كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول. بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصافة مرتبي رسول أحمد مصطفى أو بس لنك نش إمام لوب ويتماء نبي طبيب أنا رأى القضاء إطاها الحبيب كمثل القمر أريد الشراب وخير الثواب فيوم الحساب به أفتخير صلاة سلام على المصطفى رسول إيمام بنور الصفى مرتب رسول مصطفى او بس لنكنش امام لوب اتباع امتي امتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى امتي امتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول و بس لنك نش إمام لوب مهتبان صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفى مرتب رسول أحمد مصطفى و بس لنك نش إمام لوب مهتبان